وما كنت بجانب الوردي إذ فضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطارن عليهم العمر وما كنت ثاويا فيه لَّيْلًا مَّا دَيْنَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُتْمِنَّ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ لَوْلَا أَنْ تُصِيبَنَا نَكْبَةٌ بِمَا قَذَفَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا فَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَ الحق من عندنا قالوا له لا اوتي مثل ما اوتي موسى او لم يذكر بما اوتي موسى من قبل قالوا صخران تظاهرا وقالوا اننا بكل منكفون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 للقوم الضالين